بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي la, على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ja, ja, شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتقذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم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 ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط فراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قال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 أن وعد الله حق ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم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 وَيَلْبَسُونَ ثَيَابًا خُضْرًا مِن سُدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَكِئٍ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكَ نِعْمَ الثَّوابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلِينِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِهِ وَحَفَثْنَا أَمُهُمَا بِنَخْلٍ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 فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَا لَوُ وَأَعْزُنَثَرَ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَعْزُنُ أَنْ تَبِدَهَا ذِهِ أَبَدًا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 أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نقفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا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 فعسى ربي أي يأتي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمده فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا, ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا فلم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا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 بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت اتخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أي يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا, إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَتَقَذَّسَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ صَعْدَةً فَلَمَّا جَازَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتَنَا غَدَاً أَنَا لَقَدْ لُقِينَا مِنْ سَفَلِنَا هَذَا نَصْعَدَةً قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما أنسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فوتد على اثارهما قصصا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 ثم حتى اذا اتى أهل اهل قريه استطعم ما اهلها فابوا ان يضيفوهما, فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا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 وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجداه فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما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 قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا